الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد أيها الإخوة المسلمون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر إخوانكم في مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي أن يقدموا لكم هذا الحوار الخاص الذي أجريناه مع الشيخ أبي عبيدة يوسف العنابي حفظه الله عضو المجلس الشوري بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ورئيس أعيانه ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وسائر إخواننا المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم كيف تلقيتم نبأ استشهاد الشيخ أسامة رحمه الله وهل من كلمة موجزة عن هذا الحدث الجلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أشكر الإخوة الكرام القائمين على مؤسسة الأندلس على إتاحتهم لنا هذه المساحة الإعلامية لمخاطبة أمتنا المسلمة في الوقت الذي أغلقت فيه المؤسسات الإعلامية الأخرى الأبواب أمامنا رغم أنها تتشدق دوما بشعار حريط التعبير وحريط الرأي كل ذلك كذبا وزورا وأغتنم هذه المناسبة أيضا لأنوها بالدور الكبير الذي تقوم به المنابر الإعلامية الجهادية وكذا باقي المؤسسات الإعلامية الحرة لصد الحملات الصليبية وحملات اتباعها من الإعلام العربي العميل هذه الحملات التي تسعى جاهدة لتمصم عالم الهوية الإسلامية الأصيلة وأما بخصوص مقتل شيخنا الحبيب هذا الجبل الأشم والأسد الهصور الذي جدد للأمة دينها في هذا العصر الشيخ الإمام أبي عبد الله أسامة بن لادن. لا شك أن مقتله مصاب جلل أصاب الأمة المسلمة ويزع للزمان أن يجود بمثلي لأن أشباهه قليل عبر التاريخ وعزاؤنا فيه أنه أدى ما عليه فنصح للأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين نحسبه والله حسبه ونرجو من الله أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يجعل الفردوس الأعلى متقلبه ومثواه هل يمكن أن يتأثر الجهاد عموما وتنظيم القاعدة تحديدا؟ مغيان بالشيخ أسامة يخطئ من يظن أن بموت الشيخ أسامة ستموت الصحوة الجهادية المعاصرة المبارك كما يتمناه رعاع البيت الأبيض ويمنون به الشعب الأمريكي وحلفاء في أوروبا والبلاد الإسلامية ذلك أن الشيخ مع إخوانه قد شيدوا طيلة ثلاثة عقود من الزمن صرحا عظيما لا ينهدم وأسسوا قاعدة في الجهاد أحيى الله بها الأمة بعد أن كادت تموت فلم يعد لكائن من كان من الداخل أو من الخارج أن يتسلط عليها كما كان الحال في الماضي القريب وأرسو ظاهرة تجدلت في عمق وجدان الشباب المسلم التواق لاسترداد مجد أمته المسلوب ولن يتأثر كل هذا بكل تأكيد بموت شيخنا الحبيب وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يمت الإسلام بل ازداد اتساعا شرقا وغربا حتى عمل مع كلها أوباما لا زال يسعى إلى تلميع صورة أمريكا أمام أعين المسلمين هل ترون أنه سينجح في محاولته بعد جنايته الأخيرة؟ لا شك أن الأمريكان أدركوا أن سياسة الرئيس السابق بوش وطريقة تعاطيه مع قضايا المسلمين الحقد برارا كبيرا بسمات أمريكا وبمصالحها. فجاء أوباما وحاول أن يتدارك الوضع بالتركيز على أمر أراد أن يقنع به المسلمين. وهو أن أمريكا ليست في حرب مع الإسلام بل هي في حرب مع الإرهاب ممثلا في القاعدة. لكن الوقاع إلى الأرض والممارسات الأمريكية المستمرة التي يشاهدها المسلمون، أثبتت زيف إديعات أوباما فالأمريكان مستمرون في دعمهم للصهاينا ضد المسلمين والقصف الأمريكي الذي يحصد الأبرياء المسلمين في أفغانستان متواصل ونهبهم لثرواتنا ودعمهم للحكام الفاسدين وتآمرهم على الثورات العربية التي تهدد بسقوط وكلائهم وعملائهم أمر مشهود ثم جاء مؤخرا مقتل الشيخ أسامة رحمه الله الذي يحبه المسلمون في شتى بقاء العالم ويتعاطفون معه ليؤكد ما سبق ذكره وليفسد على أوباما خطته في تحسين الصورة القبيحة فرميهم المزعوم لجدة رمز من رموز المسلمين في البحر هو طريقة همجية زادت من كراهية المسلمين للأمريكان والحاصل أن بوش وأوباما أجهان لعملة واحدة وأنهما لا يختلفان إلا في دارة المكر والدهاء لا غير قبل أيام أعلن تنظيم قاعدة الجهاد القيادة العامة عن تعيين الشيخ أبي محمد أيمن الظواهر خليفة للشيخ أسامة رحمه الله على رأس إمارة التنظيم فما تعليقكم على هذا الخبر الهام؟ من المعلوم شرعا أن الإمارة على المسلمين واجبة في السلم والحرب ولا يجوز لثلاثة في السفر أن لا يؤمر عليهم أحدا منهم فكيف بتنظيم جهادي عالمي؟ تنظيم القاعدة وبناء عليه فإن فقد الشيخ أسامة رحمه الله رغم جلالة الحدث وعظيم وقعه على نفوس المسلمين والمستضعفين في الأرض فلا ينبغي أن يوقف حركة القافلة عن سيرها لحو هدفها المنشود واستخلاف الشيخ أؤيمن حفظه الله ورعاه على إمارة التنظيم جاء ليؤكد للعالم أجمع أن أمة الإسلام ولود لم يصبها العقم ولن يصيبها بإذن الله إذا ما مات سيد منا قام سيد ققول لما قال الكرام فعول وشيخ أيمن حفظه الله غني عن التهريف ويكفيه أنه أفنى عمره في سبيل قضية أمته العادلة نحسبه كذلك والله حسبه وبالمناسبة فإننا نحن المجاهدين في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي نجدد بيعتنا لشيخنا الحكيم والعالم النحرير ونضع أنفسنا رهنى إشاراته فلن تجد منا إن شاء الله إلا السمع والطاعة وأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني في التنظيم أجدد بيعتنا لأميرنا المفضال الشيخ أبي محمد أي من الظواهر ونقول له أيها الشيخ الحكيم ما دمت ماضيا بنا على طريق الحق والجهاد في سبيل الله فإننا نعاهدك على السمع والطاعة ونعتبر أنفسنا سهما من سهام الإسلام والجهاد وأن تعبد الله الرام بها فارمي بنا حيث شئت فلن ترى منا بإذن الله إلا ما تقر به عينك ويدخل الصرور على نفسك ونسأل الله تعالى أن يلهم شيخنا الموقر السداذ في القول والعمل وأن يفتح على يديه إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير ما قراءتكم للأحداث التاريخية التي تعيشها البلاد العربية منذ مطلع هذه السنة إن الأحداث التي استهل على وقعها العام الجديد 2011 لهي بحق أحداث غير مسبوقة في عصرنا الحاضر من تاريخ أمتنا فلم يتفق ان تزامنت في آن واحد عدة ثوارات في البلاد العربية ومعلوم أن هذه التوارات هي صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تميزت به أمتنا المسلمة عن بقية الأمم وهو فرض على كل مسلم وقد دلت هذه التواراة على أمور عدة منها أن ظلم هذه الأنظمة وفسادها وطغيانها قد بلغ مداه فصارت لا تطيقه حتى الشعوب المشهود لها بالصبر والقدر على الاحتمال فلم يعد تمت ما يخشاه الناس بعد زوار الدين والدنيا ومنها أن الأمة صار عندها من الفهم والوعي والإدراك ما يجعلها صعبة الإنقياد على من أراد أن يستعبدها أو يعتدي على حقوقها ومنها بداية تبدد الوهن من قلوب المسلمين فخرجوا يبحثون عن الموت لتوهب لهم الحياة وهم ينادون في ليبيا ننتصر أو نموت وفي سوريا الموت ولا المذلة فقد تبين للناس الآن بفضل الله أن التورة على الظلم والظالمين وجهاد هذه الأنظمة وإسقاطها بكل الطرق المشروعة هو الحل وأن الأمة إن لم تختر هذا السبيل عن طواعية فردته عليها هذه الإصابات الإجرامية التي لا تتورى عن ارتكاب المجازر وعملية الإبادة وإشعال نار الفتنة الطائفية والعرقية والتسبب في عودة الاحتلال الصليبي كما هو مشاهد اليوم في ليبيا واليمن والسوريا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ألا تعجبون من مواقف الغرب الصليبي من الثورات العربية وتخبطهم وكثرة تناقضاتهم هذه الثورات كانت فاجعة ونكسة عظيمة للكفار وهزيمة تاريخية للصليبيين لها ما بعدها فقد أطاحت بأعظم عملائهم كفاءة وخدمة وإخلاص وولاء فقد آش حكام العرب عقود من الزمن يقدمون للغرب ما يحتاج وفوق ما يحتاج وكل ما يطلب وفوق ما يطلب فمن الطبيعي جدا أن يتأسف الكفار الصالبيون على أنثالهم ولكن رأوا أن مصلحتهم في الوقت الحاضر تقتضي منهم التآمر على هذه الثورات عن طريق موكبتها لمصدنتها ومسالمتها لمحاربتها وكأن لسان حالهم يقول ما لا يدرك كله لا يدرك وجوده نعم الغرب الصاليبي تفاجأ في البداية بهذه الطوارات الشعبية خصوصا في تونس ومصر ولكنه الآن يسعى بكل ما أوتي من قدرات سياسية وإعلامية وعسكرية لاحتواء هذه الطوارات والعمل على توجيهها بما يخدم مصالحه بالدرجة الأولى فالواجب على شباب الثورة في كل بقعة الحذر كل الحذر من التعامل الغربي الصالبي على ثورتهم وعدم الوثوق بأضوارهم المشبوهة ولا الرضوخ لضغوطاتهم المتعددة وعليهم أن يحافظوا على صفاء ثورتهم ونقوتها حتى لا تمتد إليها أيدي سراق الثورات وقطاع الطريق على الشعوب الذين يتربصون بالمكاسب والانجازات من الداخل والخارج هل هناك علاقه سببيه بين الجهاد الذي تقومون به وبين هذه الانتفاضات لا شك عندنا أن هناك فعلا تراكميا تسبب في حدوث الثورات منه ما هو دعوي واعلامي وسياسي وجهادي واقتصادي واجتماعي وبالتالي لا يمكن اختزال أسباب الثورة في عامل واحد كما لا يصح أن تدعي جهة ما أنها هي من منفجرة الثورة إذ أن المساهمين فيها كثر بطريق مباشر او غير مباشر وبناء على ذلك نحن نعتقد أن للجهاد العالمي دورا مهم، مهما في نجاح هذه الثورات لا ينكره منصف ويكفي فقط لإشارة إلى سببين أن أول من دع الشعوب بشكل واضح وصريح ومتكرر إلى الثورة على الأنظمة المستبدة بكل الطرق المشروعة ولو بالتظاهر والإضراب والعصيان المدني هم المشاهدون فكان لتخريضهم المستمر وتصديهم باليد واللسان لهذه الأنظمة دور في كسر حاجز الخوف عن قلوب أو في قلوب الناس وإسقاط لهيبة هؤلاء الفراعنة وأيضا مما لا ينكره كل منصف أن من أهم أسباب نجاح الثورات انحصار الدور الأمريكي والصليبي بشكل أعام الذي تراجع تحت وقع ضربات المجاهدين فكان من بركات التراجع عدم القدرة على ملع سقوط عملائهم المخلصين الذين طار عليهم الشعب وهذا مؤاكس تماماً لما حدث في الجزائر سنة 91-900 ألف حيث خرج الشعب الجزائري مسلم بالملايين رافعاً شعارات تنادي بإسقاط النظام ولكن فرنسا والغرب الكافر منعوا سقوط الطغاة في الجزائر ودعموا الإنقلاب العسكري الذي قام به عملاؤهم من قادة الجيش الجزائري وبارك قمعه الوحشي للشعب المسلم ويكتفي بهذين السببين المهمين على سبيل الإشارة إذن لا يمكن فصل حركة الأمة الأخيرة عن حركة أبنائها الصادقين على مختلف الجبهات والمجالات عبر عقود من الزمن خلت والمجاهدون عبر العالم هم طليعة هذه الأمة في سعيها للإنعتاق من قيود الاستبذادي والقهر هؤلاء الأحرار الذين أبوا إلا أن يضحوا بالنفس والنفيس لإجراء رفع الغبن عن أمتهم المقهورة ولله الحمد والمنى فإن تضحياتهم لن تذهب سدا وتكللت بهذه الانتفاضات الشعبية العالمة غير أن الأمر أولا وآخرا يبقى من صنع الله وحده الذي رحمه هذه الأمة وكشف عنها عما وغما كبيرين ووضع عنها الأغلال والأثقال والأصار التي كانت عليها فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ما ردكم على من يقول إن الثورات السلمية أثبتت فشل العمل المسلح في تحقيق التغيير المنشود من يزعم هذا الزعم إما أن يكون جاهلا بحقائق هذه التوارات وخباياها وإما أن يكون مغرضا يريد التمويه على ضعاف العقول وصرفهم عن حقائق الأشياء وإلا فكيف تفسر بربك ما يحدث الآن في ليبيا أليس جهاد المسلح المبارك يخضه الشعب الليبي المسلم كذا الطاغية القدافي وكتائب الأمنية وهو جهاد وقتال المسلح عاطفت معه كل الشعوب المسلمة بلا استثناء ويؤيده كل الشرفاء والأحرار وتوطيه قناة الجزيرة الفضائية ويتابعه على الهواء مباشرة الملايين من الناس وقريب من هذا المنح ما يحدث الآن لإخواننا في اليمن وسوريا حيث وجد الثوار المسلمون أنفسهم بحكم القمع والقتل المستمر مضطرين لحمل السلاح والدفاع عراضهم وأنفسهم لإسقاط النظام وحتى في تونس ومصر لا ننسى الكم الهائم من القتلى والجرح والأسر في صفوف المسلمين ولا ننسى معركة الخيول والجمال ولا ننسى أن فرار بن علي جاء بعد اقتحاب المسلمين لأكار الطغاط ومحصارتهم لقصورهم فمن الخطأ إذن التعميم هو القول بأن التوراة سلمية هذا يكذبه الواقع المشاهد ثم من قال بأن الأنظمة سقطت وأن التغيير المنشود قد تحقق نعم سقط الطاغية التونسي وسقط الفرعون المصري وهذا مكسب كبير من مكاسب الثورة ولا شك لكن منظومات الطغيان لا زالت قائمة والأنظمة لم تسقط بعد لا في مصر ولا في تونس وفول المبارك وبن علي لا زالت تحكم وتناور وتتآمر على الثورة والأيام القادمة لا زالت حبلة والثورات لا زالت في مرحلتها الأولى ولم تكتمل بعد وبالتالي فمن المغالطة للواقع والتاريخ وصف الثورات بسلمية كما أنه من السابق لأوانه القول بأن الأنظمة سقطت اللهم إلا في شرق ليبيا ومن المبكر الآن أيضا الحديث عن تحقق التغيير المنشود كله كما يريده الناس والثوار اللهم إلا في بنغازي مع التذكير بأن سقوط النظام في بنغازي هو نتيجة للثورة المسلحة ويرجع الفضل الكبير فيه إلى العملية الاستشهادية المباركة التي استهدفت أكبر كتيبة عسكرية هناك والذي نفذها بطل من أحفاد عمر المختار نسأل الله أن يتقبله في الشهداء ويرزقه يرزقه الفردوس الأحلى أصبح من الواضح لكل الناس أن كل الطغاة العرب يتعللون بمحاربة القاعدة لتبرير ذبحهم لشعوبهم وقمعهم لكل تحرك شعبي يسعى للخلاص من طغيانهم فما تفسيركم لذلك؟ الأنظمة الاستبدادية لا تنفك عن إيجاد المبررات للبقاء في سدة الحكم وقمع أي حركة تطالب بالإصلاح أو بالتغيير سلمية كانت أو مسلحة واليوم المبرر لهم هو التخويف من خطر القاعدة لقمع الشعوب المستضعفة والكل يعلم أن القاعدة لا تشكل كل المشهد السياسي في الساحة العربية وإنما هي جزء من هذا المشهد اختارت لنفسها طريقة عمل للتصدي للعدوان الخارج الصليبي والطغيان والاستبداد الداخلي والهدف من وراء هذه الفرية واضح وهو تخويف الغرب الصليبي ومساومته وابتزازه لدفع إدامهم ومساندتهم والسماح لهم بالفتك والبطش بالثورات المطالبة بإسقاطهم حسنا لنقف وقفات موجزة مع هذه الثورات ونبدأ بليبيا حيث تحولت الثورة السلمية إلى جهاد شعبي مسلح لنظام الطاغية القذافي فكيف تنظرون لذلك وبماذا تنصحون إخوانكم المسلمين في ليبيا أولا نهني أمتنا المسلمة بهذه الاستفاقة المحمودة والنهضة المباركة إن شاء الله وثانيا نحيي فيها شجاعتها وإقدامها وإصرارها لتحقيق حريتها وكرمتها وثالثا نترحم على قتل المسلمين في هذه الثورات ونسأل الله عز وجل أن يرزق أهلهم الصبر والسلوان وأما أن يوضع في ليبيا فقد أخذ منعراجات خطيرة بدخول الدول الصليبية ساحة المعركة وما كنا لنرضى لأهلنا في ليبيا أن يستعينوا بالصليبيين في معركتهم للتحرر من حكم الطاغية المرتد والآن هناك شكوك كبيرة ودور مشبور يلعبه حلف الناتو في محاولة لفرض توجهات معينة على الشعب الليبي المسلم وهناك مؤشرات تدل على ابتزاز حقير يقوم به الصليبيون مقابل دعمهم الجوي وعليه فنحن ندعو إخواننا الثوار المجاهدين من أبناء ليبيا إلى لزوم الصبر في معركتهم لإسقاط الطاغية ونحثهم على التمسك بسلاحهم وتقوية صفوفهم وتنمية قدراتهم الداتية حتى لا يتمكن الصليبيون من فرض أي إملاءات أو شروط على أهل ليبيا وحتى يمنأوهم من التدخل في شؤونهم الداخلية كما يتعين عليهم أن يحافظوا على أصالتهم وإسلامهم وعلى ثورتهم من الانحراف عن أهدافها المشروعة هل تتوقعون أن تحدث المواجهة بينكم وبين الصليبيين بعد أن صار لأمريكا وللحلف الأطلسي موقع قدم ببلاد المغرب الإسلامي وفي ليبيا تحديدا لا أظن أن الغرب معلى رأسهم الأمريكان من مصلحتهم فتح جبهة جديدة وهم لا زالوا غارقين في العراق وافغانستان ومع ذلك لا نستبعد أن يتورطوا في المستنقع الليبي ويعرقوا في وحله أو ترمي بهم لججه إلى دول أخرى في المغرب الإسلامي أو الساحل والسخرة فالحروب هكذا من طبيعتها أنها تأتي بالكثير من المفاجآت وأما بالنسبة لنا نحن المجاهدين في تنظيم القاعدة لبلاد المغرب الإسلامي فإننا لا نرضى ولن نرضى أبدا بأي تواجد صليبي أو يهودي على أرضنا في أي شكل من الإشكال أو تحت أي مبرر من المبررات ونحن على استعداد تام إن شاء الله لرد عدوانهم وقتالهم حتى إجلائهم عن آخر شبر من أراضي المسلمين أو أن تنفرد سالفتنا. وهنا نوجه نداء لأهلنا في المنطقة بأن يعدوا للحرب عدتها ويسعدوا لها قبل أن يتفاقم الوضع ويداهمهم العدو ويصبح الاحتلال أمرا واقعا تواترت أنباء عن دور جزائري رسمي يسعى لإجهاد الثورة في ليبيا فهل تؤكدون ذلك أو تنفونه؟ وما هي دوافع النظام الجزائري في رأيكم؟ المواقف الرسمية للنظام الجزائري واضحة في انحيازها لمجرم القدافي وعلى أرض الميدان الجيش الجزائري يحكم الحصار على الحدود الشرقية الجنوبية لمنع المسلمين في الجزائر من دعم إخوانهم الثوار في ليبيا وبناء على ذلك فنحن لا نستبع لتورط النظام الجزائري في صفقة سرية خسيسة مع القذافي وإن كنا لا نملك معلومات دقيقة لإثباتها أو نفيها والأيام القادمة كفل بفتح ذسائس ومؤمارات أبناء فرنسا على الشعب الليبي المسلم ولكن طبيعة النظام الجزائري لا يستغربوا منه فعل مثل هذه الأمور وقد سبق أن وقف هذا النظام ضد القضايا العادلة لأمتنا مثل قضية فلسطين حيث خدل أهلنا في غزة وتركهم لوحدهم يعانون الحصار الصهجوني الظالم ولم ينصرهم بل بلغ به الحد قبحه الله أن منع المسيرات المنددة بإسرائيل وقمعها بكل قوة وكذلك فعل مع أهلنا في الصومال وها هو اليوم يقف في جانب أنظمة الاستبداد والقهر في ليبيا واليمن قبلهما في تونس ومن الأمور المضحكة المبكية أن يحاول النظام الجزائري تبرير موقفه المنحاج لقذافي بكون الثوار استعانوا بالناتو ضد القذافي بينما هو نفسه ولأجل قتال أبناء شعبه المسلم سمح بتواجد قائدة قاعدة أمريكية سرية في الصحراء الجزائرية ويستعين بالجيش الأمريكي الصليبي الذي يدرب جنوده لقمع المجاهدين في الجزائر ويدعمه بالمؤدات الحربية والخبارات العسكرية في حربها لبناء شعبه المسلم وعلى سبيل الذكر الحصر أذكر أنه في العمليات الأخيرة التي نفذها المجاهدون ضد الجيش الجزائري غنمنا منهم معدات اتصال أمريكية الصنع دعامهم بها سيادهم وأما عن الدوافع من وراء هذا الانحياز فبطبيعة الحال هو الخوف من انتقال الأدوى إلى داخل الجزائر وكذلك الخوف من قيام حكم إسلامي في ليبيا على أنقاض حكم الطاغي القدافي يكون سببا إن شاء الله لإعادة انبياءات الأمة واستنهادها لدك عروش طواغيط الجزائر بإذن الله لنعرج على الوضع التونسي ما هو تقييمكم لما وصلت إليه الثورة التونسية هل حققت أهدافها أم لا أهلنا في تونس قطعوا شوطا كبيرا نحو التحرر والإنعتاق وذلك بعدما أزاح بن علي عن الحكم ولكن ما زال ينتظرهم عمل كبير ومشوار طويل لا يقل شأنا عن إنجازات السابقة فلا ينبغي عليهم أن يتوقف عند حدود إزالة طاغية ما ولكن يجب عليهم واصلة العمل دون ملل أو كلل لاستبداله بحكم إسلامي يستمد شرعيته من الشريعة الإسلامية الغراء التي بها وحدها تصان الحقوق وتخفض الحرومات وتسترجع الكرامة المهدورة والعزة والسيادة والريادة للأمة إذن ما هي نصيحتكم لإخوانكم المسلمين في تونس على كل حال نصيحتنا لإخواننا في تونس وباقي البلاد العربية والإسلامية في خضمي هذا المنعطف الخطير في تاريخها المعاصر هو ضرورة الاستمرار في المقاومة والحركة والإصرار على استرداد كرمتهم وحريتهم وحقوقهم ولن يتحقق ذلك كاملا غير منقوص إلا في ظل الحكم الإسلامي وعليهم بالصبر ومواصلة التضحيات فللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يضق كما ننصح الجميع بضرورة المحافظة على سلامة هذه التوارات من الانحراف عن أهدافها المشروعة والتنبه جيدا لقوى الشر المتربصة التي تسعى جاهدة للحلولة دون تحرر وتخلص الأمة المسلمة من العيملة الداخلية والخارجية وعلى إخواننا في تونس من طلبة علم ودعاة وأئمة اختنام الفرص المتاحة لنشر الدعوة الإسلامية بين الناس والتركيز على الأولويات وأولها التوحيد والمعنى الحقيقي للا إله إلا الله مع مراعاة ظروف الشعب التونسي الذي سلط عليه منهج تغريبي بقوة الحديد والنار طيلة عقود متتالية التصريحات الخطيرة للراجحي وزير الداخلية السابق كشفت أن النظام الجزائري يحرض الجيش التونسي على الانقلاب على الإسلاميين في حال فوزهم بالانتخابات القادمة ويؤكد لهم على دعمه للانقلابيين إن حدث ذلك فهل تعتقدون أن التجربة الجزائرية ستتكرر في تونس؟ هذا يكشف الطبيعة الدموية والدور القدر الذي يلعبه حكام الجزائر للتآمر على الثورة التونسية فهم لم يكتفوا بجارنتهم في حق الشعب الجزائري المسلم سنة 92 بل يريدون تصديرها ويحثون على تكرارها في تونس ولا يخفى عليكم أن الصراع الدائر رحاة في البلاد العربية والإسلامية هو صراع بين منهجين منهج تغريبي علماني يهدف إلى خراج الأمة عن دينها ومسخي هويتها وتنصي عصالتها ومنهج إسلامي عصيل يهدف إلى حفظ دين الأمة وعصالتها من التحريف والتدنيس والحرب بين المنهجين قائمة على عدة جبهات ولا يتصور أن يتصالح أو أن يعيش أصحابهما فوق صعيد واحد ولأجل ذلك فالتدافع بينهما سيظل قائما لا يفتر على مر الزمان ومؤمرة التيار التغريبي العلماني على المشروع الإسلامي سوف تتواصل وجهوده في محاولته فرض نظام إلماني على الشعبين المسلمين في مصر وتونس ستستمر لذلك المطلوب من الأمة أن تبقى مطيقظة متأهبة لكل الاحتمالات فما حدث في الجزائر أو آخر القرن الماضي أو ما حدث في تركيا يمكن جدا أن يتكرر في باقي بلاد المسلمين وعليه بل بدا للمسلمين ان يستعدوا لكل الاحتمالات وماذا عن الجزائر هل تتوقعون ان تهب رياح التغيير في الجزائر الجزائر وباقي البلاد العربية والاسلاميه ليست بمنأى عن هذه الثورات والمتابع للحراك الشعبي في الساحه الجزائرية لا شك أنه سيقطع بقرب انفجار الوضع الداخلي فالغليان السياسي والاجتماعي لم ينقطع على مر الأيام والإحتجاجات متواصلة مستمرة والسلطة اليوم وضعها هش فالأرض ترتج تحت قدميها وهي تقدم التنازل تلو التنازل طمعا في, في أن يمر الإعصار عليها بسلام ولكن هيهات فقد ينجحون مؤقتا في تأجيل حدوث الطوفان لوقت قصير ولكنه في تقديرنا قادم ولا شك ما هو تقييمكم لخطاب بوتفليق الأخير ولمشروع الإصلاحات الذي تضمنه هل يمكن أن ينجح في إرضاء الشعب وامتصاص غضبه يا أخي الأنظمة العربية ومنها النظام الجزائري كسبت خبرة كبيرة في النفاق السياسي فهي متمرسة على امتصاص غضب الشارع واحتواء مظاهر العصيان غير أن الهزة الأخيرة التي كادت أن تأتي على أركان هذا النظام الجزائري جعلته يؤيد هساباته لأنه وجد نفسه أمام ظاهرة احتجاجية عابرة للحدود فاتر بوتفليقة الذي كان في غيبوبة سياسية متخفيا عن الأنظار بسبب مراضي العضال إلى الظهور ومخطبة الشعب لكن خطابه جاء على عادته يضخم إنجازاته ويسوف ويعد بإصلاحات لم يصدقها حذاق الناس وعوامهم وعلموا أنه يسعى فقط لكسب مزيد من الوقت لإضعاف الحراك الشعبي وصرف المطالب الحقيقية إلى جملة من الإجراءات الممزية خاصة بعد أن كلف بها بعد رموز الشر من أبناء النظام الذين ولدوا ونشأوا في كنف الفساد فينبغي إذن على الصادقين من أبناء أمتنا الاستمرار في التعبئة والتحريض وعليهم تنظيم صفوفهم جيدا وبإذن الله سيصلون إلى تحقيق مطالبهم ولو بعد حين وما ضاع حق وراءه طالب الكل يعلم أن الشعب الجزائري مهمش ومحروم من التنوية وخاصة سكان الجنوب الذين ظلوا لعقود طويلة يعانون من التهميش والإقصاء فكيف تفسرون الالتفاتة الأخيرة من المسؤولين في هذا النظام الظالم وعلى أعلى مستوياته واهتمامهم بسكان الجنوب منذ انتفاضة أحرار ليبيا على الظلم والظالمين لعل الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس وليبيا خصوصا هي التي دقت نقص الخطر ودفعت بالنظام الحاكم في الجزائر إلى الجري غربا وشرقا وشمالا وجنوبا لصد أي محاولة لزعزاعة نظامه الفاسد فأخذ يصرف مليارات الدولارات لشراء من الناس وإسكاتهم وخصوصا في منطقة الجنوب التي تشهد تهميشا لا مثيل له بالمقارنة بالمناطق الأخرى في البلاد فهي لا تستفيد من آئلات البترول والغاز إلا النزر القليل جدا ومازال تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة ونهيب بأهلنا في جنوب البلاد وشماله وفي شرقه وغربه ألا ينخدع بهذه الرشاوة التي تريد الحكومة أن تستميلهم بها وهي في الحقيقة عبارة عن فضلات موائدهم بينما هي أي الحكومة بالطبع استحوذوا على ما لد وطاب من خيرات البلاد وتصيب على مصالحها الخاصة دون حسيب ولا رقيب في رسالة سابقة لكم وجهتم خطابا لرؤساء وحكام دول الساحل والصحراء لكرتم فيها بوضوح أن المجاهدين يستهدفون الصليبيين ومصالحهم فقط ولا يرغبون في الصدام مع أنظمة دول الساحل فهل وجد خطابكم صدا لدى هذه الأنظمة عموما وعند نظام ولد عبد العزيز خصوصا في خطابنا سالف الذكر أردنا بعد رسالة واضحة لشعوب حكام المنطقة لحد دين سوا إبراء للذمة ونصحا للأمة ولئن وجد الخطاب قبولا واستحسانا عند عموم الأهالي والقبائل الشريفة فإن أنظمة الحاكمة على عدتها دوما تدير ظهرها لكل مبادرة سادقة من أبناء الأمة وذلك رضوخا لإملاءات دول الصليب الكافرة وهذا ما وجدناه في رد فعل النظام الموريتاني تحديدا فقد زاد في غيه وبطشه بأبناء أمتنا الشرفاء تنفيذا لأوامر أسياده في الإيريزي والبيت العبيض وحسبنا أننا بذن النصح وبرعنا الذن ونأمل أن يبطعد العقلاء في هذه الأنظمة من تجارب غيرهم وقد أعذر من أنذر نفيتم صلتكم بتفجيرات مراكش الأخيرة هل من تعليق على من يقف وراءها وعلى أبعادها وانعكاساتها على الحراك الشعبي المغربي أم حليا وإقليميا أنتم في مؤسس للأندلس نشرتم بيانة تنظيم بخصوص تفجير أركانا وفيه نفي واضح لأي صلة للمجاهدين عندنا بهذا التفجير كما أن الإخوة في السلفية الجهادية في المغرب أصدروا بيانا نفو سلتهم بالتفجير وألمحوا إلى إمكانية وقوف جهات في النظام المغربي وراء عملية التفجير ونحن نؤكد مجددا عدم وقوفنا وراء ذلك التفجير وليست لدينا معلومات دقيقة حول من يقف وراءه وأما عن انعكاسات العملية ألا مصار التحرك الشعبي هناك فنأمن من الله تعالى أن تعود بالخير على أهلنا في المغرب الأقصى ونؤكد لهم بالمناسبة أن القصر الملكي ما هو إلا أداة في يد آداء الإسلام من اليهود والنصارى لسلخ الأمة عن دينها وقيامها ورميها في وحل الكفة والشرك وكل أنواع الرذيلة والمجوم وفي الحقيقة نحن نستغرب صبر شعبنا المسلم الأبي في المغرب على هذا المال الملك الماج الذي لا يستأمن على قطيع غنم والله فكيف به على وقحته يزعم أنه أمير المؤمنين. حاش إمارة المؤمنين أن تعود لهذا الصاقط أو لأحد من أنفاله ولقد سررنا بالتحرك الشابي الاخير الرافض لمشروع الدستوري الجديد ونحط إخواننا هناك على الاستمرار في التصعيد احتجاجاتهم ومواصل تحركهم مبارك للتحرر من الطاغية المغربي وأزلامي بما تنصحون الأمة في ظل هذه الأوضاع؟ على كل حال ننصح أمتنا كما سبق ذكره بالعودة الحقيقية إلى دين ربها الإسلام الذي فيه صلاح حالها في الدنيا والآخرة فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها ثم إننا ندعو المخلصين من ابناء هذه الأمة إلى الجمع كلمتهم وتوحيد صفهم لإزاحة هؤلاء الحكام الفاسدين المفسدين ومن يتسلطهم على رقاب الناس والتحكم في مصائرهم وينبغي على الجميع استغلال هذا المنعرج الحاسم في تاريخنا لمضاعفة الضغط على الأنظمة الحاكمة العميلة كل حسب طاقته وكل في مجال عمله ونخص بالداوة تحديدا فئتين هما دعامتين أساسيتين في منظومة الحكم في الجزائر وفي غيرها من بلاد العرب والمسلم وهما أهل العلم المنحازون للحكام والعسكر فإلى متى أيها القوم ستظلون واقفين في صف أعداء أمتكم الذين ثاموها شتى أنواع العذاب وإلى متى وأنتم غافلون عن مهمتكم الأساسية في الدفاع عن دين الأمة وأخلاقها ألم تعلموا أنكم أنتم ركيزة الأنظمة الحاكمة الخارجة عن دين ربها والظالمة لشعبها ولولاكم لما قامت لهم قائمة ألم تعلموا أنكم أنتم من تزيدون من عمر هؤلاء العتات الجبابر الكثرة ألم تعلموا أنكم أنتم لسانهم الخادع ويدهم الباطشة وسلاحهم الفتاك ألا تعودون إلى رشدكم وإلى الاستفاف في خندق أبناء أمتكم الشرفاء ألا تعودون إلى رشدكم وتحولوا فواهات بناديقكم ومداد أقلامكم إلى آداء أمتكم التاريخيين من اليهود والنصارى وأذنابهم من الخون والعملاء هل من كلمة أخيرة؟ أخي الكريم في الأخير أكرر شكرا لكم على إتحتكم لنا هذه الفرصة لإسماء صوتنا لأبناء أمتنا وأدعو باقي المنابر الإعلامية التي ترفع شعار حرية التعبير وصدقية الخبر وشرف المهنة أن تجستد هذه الشعارات على أرض الواقع بأن تأمل بما تؤمن به من قيم إعلامية نبيلة وتفتح أبوابها على الرأي الآخر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته